وَتَرَبَ لِلْنَاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ يُعْرِقُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِمْ نُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون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 صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن مشاة وأهلنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خابدين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا يبين لو أردنا أن نتخذ له ولنتخذ له من لدننا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يسألون أَبِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَا تُوبُرْهَانَكُمْ قُلْ هَا تُوبُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ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 ان كان جهزي جهنم كذلك نجزي الظالمين